بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي بعدوكم أولياء تلقون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 إِن يَسْتَفُقُوم يَكُونُ لَكُمْ أَعْدَاءٌ وَيَغْدُسُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَنَامَتُهُمْ بِالسُّوءِ وَيَدْعُو لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا, وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد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 أنت بروهم وتقصو إليهن إن الله يحب المقصين إنما ينهكهم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجكم من دياركم وظاهروا وظاهروا على إخراجكم أن ترلهم وَمَن يَتَرَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ